إنَِّ مَنْ النَّس أذادَةُ فيكُفْر يُضَلّ بِهَِّينَكَفَوا يحلونَ إِ مَن النَّسِي يُحِلونَهُ عَمَ وَيُحَّمُونَهُ عَامَّوَطِئُ يُحلونَهُ وَعَدَم وَيُحَدمونَهُ عََ اللوطُ لِوَطِئُوا عِدَّتَ مَا حَرَّّنَ اللهَّهُ فَيُشِلُ مَا حَرَّّنَ الله مَنْ يَعْتِقُ عَبْدًا فَقَدْ أَحْسَنَ مَا صَنَعَ وَمَنْ أَخْرَجَ مَذlumًا فَأَحْسَنَ مَا صَنَعَ وَمَنْ صَدَّقَ بِالْكِتَابِ فَأَحْسَنَ مَا والله لا يحجي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا لكم انفروا في سبيل الله فاخلتم إلى الأرض فرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة دُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلَ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي آخِرَةٍ إِلَّا قَلِيلَ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما ويستبدل ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج هو الذين كفروا ثاني يسنين إلا تنصروا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَقْرَجَهُ الَّذِينَ كَسَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا اِذْ هِيَ لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, والله عزيز حكيم